بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا, وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خَلَقَكَ فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن 119. عليكم لحافظين كراما كاتبين 110. يعلمون ما تفعلون 111. إن لبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم 113. يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ لله